الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ا ل ك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م ح ب و ب عليهم ونحن ا ل ف ق ا ء وقلتم لكم اليه يرشد السماء عليكم جرارهم ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا قوم ما جئتنا ببينه ت وما نحن بتارك ف آ ل ه ت ن ا عن قبلك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض قال إ ن شركه الهدى ا أ ن شركه و ن دعويه ف غير ربحيه ذات مضمون إ ا ي ت و ك ل على ت ا ل ع ي صلص لهم واتبعوا أمره أ لتجار عنيل و في هذه الدنيا لعنه ويوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا إ ن عالم كفروا ربهم أ ل ا و ع د لعاد قومه و إ ذ ا تموتا قوم صالحا قال يا قوم ع م ل م ا س ت ف ر و ع و النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي فقالت م س ت ع ر ف ي ذلك ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك وعظم غير مكروب فلما جاء أ ن ا ن ب ي ن ا صالحا آمنوا منا ومن يوم إن ربك هو الذين آ م ن و ا بعض برحمتهم ومن فز ي و م ل م ان ر ب ك هو القوي العزيز و أ ق ض الله ولكن ي ج ان ي ك و هناك ا ف م ا ل ي ك ن ا ك ا ل م ي ا ن ك و ن ف ل من ا ل ي و ه ا ك ف ل ا ج ن يكون ه ا ك ف ض ل م اجل ن يكون ه ك افضل من اجل ا هناك افضل من ا ل ث م يكون هناك ا ل من ا ج وأوجس منه ف ض ي ل ه ا ل لا ت ف ر محمد ر ا ل ب ا ل ى حر م ن ا م ر أ ت ه قال لو أ ن ن ي ب ك م ق و ة أ و او إ ل ى رسل شديد قالوا يا لوط ان رسل ربك لا ي ص و اليك ف أ س ل ب ع ه ل ك ب ق ص ع من الليل ولا يلتفت منكم أ ح د ل ف ض ي س الدكتور م ر ا ب ف ل م ا جاء فسناس أ ي ه موسوعه ل النابلسي أ ر للعلوم الاسلاميه فروا ر ك موسوعه النابلسي ل ش ع ي و م ا ل ف ك ث ي ر ا مما ت ق و ل و ا م ي ه ا ل ل ه و ا ت ق <تصفيق> ا و ن ا ب ل س ي والذين موسوعه برحمة م ن النابلسي وأخذت ا ي و ح فأصلحوا ن كأن للعلوم م ي ق ا فيها ا ل ا س ل ا م ي ا و موسوعه ا أهل ر ع ن ب ر ي ل ق ل ق و يوم النابلسي ر و ا للعلوم و ي الاسلاميه ق ي م ة ب إرد ل و ر واما الذين استقوا فقنا Аминь. ف شركه م ن الهدى شركه ل دعويه غير ربحيه ذات مضمون قبير ف اجتماعي ق م و ه بقية ي ن س و ن ع ل ى ا ل ف ن ا د في ا ل أ ر ض إلا ق س ي للعلوم ا إ ا قليلا آتينا قليلا ممن منهم ت و ب ا ذ ي ن ظ ل م ا الاسلاميه أ ر ك ن كان وما ربكا ل ل القرى بظلم ك وظلم خلقهم وتهمت شركه ل الهدى شركه دعويه غير ر ع ح ي ك ه ذات مضمون ص اجتماعي به و ج ي ي ك د وكذلك ياتيك ربك ويعلمك مناد ل أ ح ا ي ويتم ث علي عليك لفضيله ق د كان الدكتور ا يوسف و أ ق محمد ن ا ت ب ا و ن ح ن ص ب ل س ي أ ر س ل ه م على غد يرضع و ي ن ع ب وانا له لحافظون قال اني ليحزن لي أ ن تذهبوا به و أ ق ا ط و ن ي أ ك ل ه الذئب و أ ن ت م ع ن رافضون قالوا لئن أ ك ل ه الذئب ونحن عصبه إ ن ا ا ذ لقاصرون <تصفيق> بأمرهم هذا لا وجاء به وجاء به وجاء به وجاء به وجاء به وجاء به وجاء به وجاء به وجاء به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 I am a dual. ل ف ي ل ه ا ل د ي ت و ر د راتب ا ل ا ب ل س ل موسوعه ا النابلسي للعلوم الاسلاميه